وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زكريا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بغلاب نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ قَالَ رَبّ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 يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وذكاؤه وكانت تقيا وبروا بوالديه ولم يكن جبا وعصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم وبعث حي اذكر في الكتاب مريم اذن تبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فارسلنا اليها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 قالت ان يكون لي غلام قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة من وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني Qaala tyaletani, mett qabla haza, wa kuntu nasiya mansiya, fanadaha min tahtha, alla ta'hzani, alla ta'hzani, qad ja'al rabku tahtek وَمُزِيلِ اِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رِطَبًا جَنِيَّةً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ فَقُولِي أذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتون ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال حسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي, الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 أخاف أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أخاف أي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراقب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنتهي لأرج منك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسال لا أكون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٌ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَهِمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا خَاوُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أنعم الله عليهم مِنَ جتباينا من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتباينا إذا تتلى عليهم آ الرحمن خرس سجدا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرس سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا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 ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين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 ثم لا نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإمّنكم إلا واردها كان على ربك حتما قضية، وإمّنكم إلَّا حتما قضية ثم ننج الذين اتقوا ثم ننج الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثها ثم ننج الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثها وإذا تتل عليهم آياتنا بينتُهُم قال الذين كفَّوهُ قال الذين كفَّرُوا للذين آمنوا أي الفرقين خيرُ ما قاموا وأحسنُ ندياً وكم أهلَكنا قبلهم من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 فسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانُهُ وَأَضَعَفُ جُنْدَهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَدُوهُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرْدَةً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 ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنسق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا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 لتبشر به المتقين وتذرب به قوم اللدّة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد؟